بسم الله الرحمن الرحيم ق ر ط ب ة ل ل إ ن ت ا ج الفني وتسجيلات الفجر ا ل إ س ل ا م ي ة بالكويت تقدمان ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة من إ ن ت ا ج المركز العالمي ل ل إ ع ل ا م بالكويت ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة من إ ع د ا د وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ت ا س ع ة عن ق ص ة غ ز و ة بني قينقاع و غ ز و ة أ ح د فمع ا ل م ا د ة حدثت بعض ا ل أ ح د ا ث ا ل ص غ ي ر ة ما بين بدر و أ ح د نتحدث عنها ثم ننطلق في الحديث عن أ ح د من ذلك ق ض ي ة حذاء ا ل أ س ر ه ا ل أ س ر ه الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بدات قريش تفاديهم فقالوا من ا ل أ س ر ة من لم يجد من يفديه من ا ل أ س ر ة من لم يجد من يفديه من هؤلاء صفي ا بن أ ب ي ر ف ا ع ة ما وجد أ ح د يفديه فتعهد قال أ ن ا عندي مال أ ن ا عندي مال في م ك ة فاطلقوني و أ ع د ك م أ ن ي إ ذ ا وصلت إ ل ى م ك ة ارسلكم فدائي ف أ ط ل ق ه النبي صلى الله عليه وسلم وله ق ص ة أ خ ر ى سناتيها فيما بعد كذلك أ ب و ع ز ة عمرو بن عبد الله كان له بنات ولم يكن له مال وكان محتاجا فمن النبي صلى الله عليه وسلم أ ط ل ق ه دون مال ودون فداء لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أ ب و ع ز ة أ ل ا يقاتل ض د النبي صلى الله عليه وسلم أ ب د ا لكنه عاد وقاتل في م ع ر ك ة أ خ ر ى و أ س ر فلما أ و ت ي به النبي صلى الله عليه وسلم قال وعاهدك تطلقني ما أ ق ا ت ل م ر ة ث ا ن ي ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق و ل ة ا ل م ش ه و ر ة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ف أ م ر بقتله فهذه ق ص ة هذا المثل استعمال النبي صلى الله عليه و سلم له استمر ا ل ف د ا ء و ذكرنا كيف فدا أ ب و سفيان ابنه ب أ ن أ س ر أ ح د المسلمين سعد بن النعمان و قال أ ن ه أ خ ذ ه معتمرا م و قال أ ط ل ق ا مقابل إ ط ل ا ق ابني و هكذا أ ط ل ق أ ب و سفيان ابنه أ ب و سفيان يريد أ ن يظهر مكانه قريش بعد هذه ا ل ه ز ي م ة النكراء فاقسم انه لا يغتسل من جنابه حتى يغزو المسلمين و جمع جمع ع د د من الكفار و قال من يقاتل معي محمد فاستطاع ان يجمع حوالي مائتين رجل المائتين رجل تسللوا حتى وصلوا الى قرب ا ل م د ي ن ة ما يكون لغزو ا ل م د ي ن ة ف ب د أ خيم خارج ا ل م د ي ن ة و ب د أ يراسل اليهود في ا ل م د ي ن ة ب د أ يراسل اليهود في ا ل م د ي ن ة فراس ل ح ي ي ا بن اخطب فلم يجبه قال لا اخاف من محمد راس السلام بن مشكم فوافق واعانه بالسر بالسلاح اعانه بالسر بالسلاح و ق ا م يعطيه الاخبار م ع هذه الاخبار ا ل ل ي كانت ت أ ت ي من اليهود تحين ابو سفيان غ ف ل ة من المسلمين فهجم على اطراف المدينه, المدينة وجد فيها بعض المزارعين قتل واحد من المزارعين الباقين فروا اخذ بعض الاشياء التي عنده وانسحب وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فورا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو ابو سفيان يلحق ابو سفيان و ب د أ ت ا ل م ط ا ر د ة في غ ز و ة تسمى غ ز و ة بني سليم ويسمونها غ ز و ة السويق لانه كان مع ابو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويخ كان معه تمر كثير يستعين فيه للطعام فمع ا ل م ط ا ر د ة التمر تجلهم اخرهم ف ق ا م و ا يتخلصون من التمر ف ا ل ق و ا وراءهم تمر كثير فاخذه المسلمون وغنموه ولذلك سميت غ ز و ة السويخ لكن استطاع ابو سفيان ان يفر ف ك أ ن ه يعني بر بقسمه وغزى المسلم في هذه ا ل ف ت ر ة ايضا ما بين بدر واحد تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه ب ف ا ط م ة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اشرف زواج وافضل زواج زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ا ل م ق ر ض مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم من القلائل من النساء اللاتي و كمن ف ا ط م ة رضي الله عنه في هذه ا ل ف ت ر ة ايضا توفيت ر ق ي ة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون لما تكلمنا عن بدر ان عثمان تخلف بسبب مرض ر ق ي ة كان عندها فكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها يقال انها ماتت قبل وصل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قبل ان يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها ايضا في هذه ا ل ف ت ر ة غ ز و ة السويق هذه حدثت في شوال في شوال في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة يعني بعد بدر م ب ا ش ر ة انتهت بدر في الشهر القادم غزا ابو سفيان بعد شوال دخل ذو ا ل ق ع د ة و ذو ا ل ح ج ة و محرم ليس فيها غزوات ل أ ن ه ا من ا ل أ ش ر الحرم ف ما حدث فيها قتال ص ف ر النبي صلى الله عليه و سلم حرك جيشا يغزو بنفسه يغزو غطفان كانت غطفان تعد ب ا ل ه ج و م على ا ل م د ي ن ة ب د أ ت القبائل أ ي ض ا تفكر في الهجوم على ا ل إ س ل ا م و القضاء على ا ل إ س ل ا م فالنبي صلى الله عليه و سلم سمع باستعداد غطفان غطفان في ن ج د فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل أ ن يهاجموه وكان ذلك في ص ف ر من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة ل ل ه ج ر ة د خ ل ن ا في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة ل ل ه ج ر ة لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت إ ل ي ه ا ا ل أ خ ب ا ر ما كانوا مستعدين ل ل م ع ر ك ة ففروا فروا إلى, الجبال فروا الى الجبال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمى ماء ذي أ م ر ولذلك تسمى هذه ا ل غ ز و ة غ ز و ة ذي أ م ر فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم هناك حتى يثبت ع ز ة ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل إ س ل ا م ا ل آ ن ق د ر ت ه وصلت الى نجد من الحجاز وصل إ ل ى نيل وغطفان هابت أ ن تقاتله ما حدث شيء في هذه ا ل م ع ر ك ة سوى حادث صغير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيم و ا كان من ع ا د صلى الله عليه وسلم أ ن ه يعتزل الناس أ ح ي ا ن ا يجلس الوحده يتعبد ي ذ ك ر حتى ما يكون مع مع معه الناس فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس س ل م و تحت ش ج ر ة وغطفان على رؤوس ا ل ج ب ا ل ينظرون فعرفوه فقالوا والله لن تجد الرجل على مثل حاله هذا فمن يقتله ا ل و ح د ة جالس ا ل و ح د ة فقال دعثور بن الحارث انا اقتله انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم, لما النبي صلى الله عليه وسلم دعثور استطاع يتسلل حتى وصل ما شعر به احد حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم ق فاستيقظ فوق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا فوق ر أ س ه ومعه السيف و ر ي د ان يضربه هكذا مفاجاه لكل الناس و ا ل ص ح ا ب ة ما توقعوا هذا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا فهنا دعثور و هو واقف و بيد السيف ا ل آ ن يريد يضرب النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يمنعك مني يا محمد الآن من أن فقال يكون يمنعك ف النبي صلى الله عليه و سلم ب ل ه ج ة الواثق الله الله يمنعك لما قال النبي صلى الله عليه و سلم الله سبحان الله ا ل رجل يتراجع يسقط على الارض و يسقط من السيف ط ر ب النبي صلى الله عليه و سلم فيحمل النبي صلى الله عليه و سلم السيف و يضرب راسه و ن يقول لك ان يقول ك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ل ا م ي ق و ان ي ل ل م ان ي و ل لك ان و ل لك ان ق و ل لك ان يقول لك ان يقول لك ا ي ق ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ه ك ان يقول لك ان يقول ل ان يقول ل ا ق ا ل ل ا ق و ل لك ا ل لك ا و ل لك ان يقول لك ان يقول ن يقول لك ن ي ف و ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان ا ل لك ا ل لك و ل ان ق و ل ان ق و ل ان ي ل ن ي ق ل ل ا ي ق ل لك ا ل لك ا يقول لك ان يقول لك ان ي ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ص ف ر دخل ر ب ي ع اول بعدما رجع ايضا هاجم م ر ة اخرى في غ ز و ة الفرق وهاجم الان جنوب ا ل م د ي ن ة اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الفرق وهناك كان يريد ق ا ف ل ة لقريش من اليمن لكنه ما ادركهم ما ادركهم ثم عاد صلى الله عليه وسلم ثم حدث حادث صغير في ا ل م د ي ن ة ادى الى غ ز و ة ذلك ان وكان ا ل م د ي ن ة كان يسكنها اليهود وكان اليهود ع ش ا ئ ر و ك ا ن بني قينوقه أ ق ر ب الناس إ ل ى وسط ا ل م د ي ن ة أ ق ر ب اليهود إ ل ى وسط ا ل م د ي ن ة وكان عندهم سوق ويهود ا ل تعرفون يعني ا ل ت ج ا ر ة شيء أ س ا س ي عندهم فكان عندهم سوق كان المسلمين روحهم يشترون من عندهم ف و ا ح د ة من المسلمات ذ ا ه ب ة تشتري من سوق اليهود تشتري ذ ه ب من سوق اليهود فجالس عند الصائب تشتري تختار الذهب تريد ان تشتري في سوق اليهود فواحد من اليهود خبيث جاء و ا ل م ر أ ة ج ا ل س ة فربط طرف ثوبها ربطه بعنقها بطرف ثوبها من عنقها وهي لا تشعر لا تحس ج ا ل س ة ما هي ح ا س ة ف ل م ا انتهت قامت فارتفع الثوب فانكشفت فلما انكشفت ص ر ق ت لما سرقت واحد من المسلمين واقف ايضا يشتري شاف هذا اليهودي ا ل ل ي ربط الثوب ش ا فما ب ه ا ل ن ظ ر تحمل هذا العرض والشرف عظيم ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله فقام اليهودي تجمعوا على المسلم فقتلوه فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر ارسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم فرفض بني قينقاع ان يسلموهم تعاونوا معها ل م ج ر م ي ن فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فورا باعداد جيش وحاصر بني قينقاع لما حاصر بني قينقاع بني قينقاع س ب ع م ا ئ ة مسلح وحواليهم حصن عايشين في ا ل م د ي ن ة لكن داخل ا ل م د ي ن ة عندهم حصن لوحدهم وداخل الحصن عندهم آ ب ا ر ه م وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم فعندهم اكتفاءات لا ي ح ت ا ج و ن شيء يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم س ن ة فتحصنوا في الحصن واعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم فارسل ر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما اريد منكم ش ي ء ا ل ا ان تسلموني هؤلاء ا ل ق ت ل ة فقالوا يا محمد اتحسبنا مثل قريش نحن اهل الحرب فان قاتلتنا قتلناك ب د أ يهددون فنزلت الايات في اليهود هؤلاء قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كانت لكم ا ي ة في فئتين التقتا في بدر ماذا الايام ق ل ي ل ة عن بدر ف ئ ة تقاتل في سبيل الله واخرى ك ا ف ر ة يرونهم مثليهم ر أ ي العين لما حدثت م ع ر ك ة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم وكان المسلمين لما, لما النبي صلى الله عليه وسلم قال احزروا لي عدد الكفار قالوا م ئ ة هم الف يقللكم في ع ي ن ه م حتى تتشجعون فيذكرهم كيف حدث في بدر ومع ذلك اصروا و ب د أ الحصار حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل ا ل م د ي ن ة وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود وفيهم جبن سبحان الله فيهم جبن س د ي د ف ب د أ الرعب في داخل قلوبهم خمست عشر يوم والحصار مستمر فمن ك ث ر ة الخوف و الرعب الذي م ل أ بقلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الامان قال ما اعطيكم الامان ظلوا ي ر ا ض و ن ي ر ا س ل و ن يا محمد الصلح ابدا النبي صلى الله عليه وسلم رافض الا القتال فاخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي تستسلمون احكم فيكم ما اشاء اقتلكم اطلقكم انا حر تنزلون عن حكمي سبحان الله من ش د ة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا فاستسلم س ب ع م ا ئ ة رجل. سبعمائة رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فاسرهم جميعا ربطهم كلهم الان الناس تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط عدد قليل من ا ل ص ح ا ب ة اخبرهم انه نو ا يقتل ي هؤلاء كلهم س ب ع م ئ ة رجل ي ق ت ل و م كلهم ما يخلي ولا واحد هنا احس ر أ س الكفر عبد الله بن ابي س ل و ل احس انه سيقتل هؤلاء وهؤلاء كانوا في حلف كان بين بين عبد الله ا بن ابي سلول وهؤلاء حلف فخاف على حلفائه واذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكه ما يبقى له ق و ة في ا ل م د ي ن ة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الى الان ما اصدر الحكم فجلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي لاني دافع عن هؤلاء المجرمين وهذا رجل يدعي الاسلام الان اظهر, أظهر الاسلام لكنه منافق فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه ما كلمه فقام جلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه التفت ج ه ة اخرى مازال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب فقام عبد الله بن ابي س ل و ل وجلس امامه م ر ة اخرى ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وانسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احسن الى موالي ا ر ب ع م ا ئ ة حاسر و ث ل ا ث م ا ئ ة د ا ر ع تحصدهم في قادات س ب ع م ا ئ ة رجل تذبحهم ذبحه و ا ح د ة في, في صباح واحد من يبقى لي من يحميني اني رجل اخذ الدوائر اني رجل اخشى الاحمر والاصفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلني ت ر ك ن ي قال والله ما اتركك احسن الى موالي قال ارسلني قال ما اتركك احسنين م و ا ل ي فقال ا ل ن ب ي صلى امر ل ل عليه ل ه و س هم لك. ف ت ك ا ل م ر ف ي ه م ل عبد الله ابن ابي س ل س ف ع ن د ه امر عبدالله ب الله ط ا ا ق ت غزوة بن ي ي ق ق ن ا عبد ه ذ ا ا ا ل ح ث ا ل ع ج ي ب ه ن ا ب ن ي ي ق ق ن ا ع بخوف م ا ز الله م ا ق ل و ب م فاكثرهم هاجر م ن ا ل م د ي ن ة خ ا ف وترك ا ل م د ي ن ة واكثرهم ت و ج ه نحو خيبر فهنا ب د أ التجمع اليهودي في خيبر لكن هكذا ب د أ ت ا ل ق ص ة وهكذا انتهت و ب د أ ت الصراع ا ل آ ن والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل ا ل م د ي ن ة اول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقع اخر الاحداث التي حدثت قبل غزوه احد س ر ي ة زيد بن ح ا ن ي ف ة ا ل آ ن بعد غ ز و ة بدر قريش صارت عندها م ش ك ل ة ك ب ي ر ة قريش عايشه على ا ل ت ج ا ر ة ليس عندها شيء اخر و اهم تجاره عندها من قبل الشام ا ل م د ي ن ة في الطريق ما بين م ك ة و الشام فما يستطيعون الان يرسلوا قوافلهم ب ا ل ر ا ح ة القوافل لازم تمر على ا ل م د ي ن ة و اي ق ا ف ل ة تمر المسلمين يقطعونها ف ت أ ذ ت قريش ف ب د أ و ا يبحثون عن طريق اخر يسلكونه غير طريق الذي الطريق ذ ي ا ل الذي يمر على ا ل م د ي ن ة فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد يمر ج ه ة العراق ثم يذهب الى الشام طريق طويل لكن امن ب ا ل ن س ب ة لهم ف ب د أ و ا يسلكون هذا الطريق فكانت اول ق ا ف ل ة يرسلونها ق ا ف ل ة لابي سفيان ق ا ف ل ة لابي سفيان ي ر أ س ه ا بنفسه و س ف ي ا ب ن فيها تجاره ه ا ئ ل ة فيها م ئ ة الف درهم من الثقبه مرسلين اموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها الى اليمن يبيعونها وكانت هذه تجارتهم لالاف قريش الافهم يذهبون ي الى الشام والى اليمن هذه ر ح ل ة الشتاء والصيف ر ح ل ة الى الشام والى ر اليمن فالان يريدون بضائع يشترونها ف ر ا ح عن طريق العراق هذه ا ل ق ا ف ل ة كتموا اخبارها تماما ما احد يعرف عنها ما احد يعرف اين الطريق الذي ستذهب به سبحان الله واحد من المسلمين اسمه سليط له صاحب من الكفار صديق من الكفار من ايام ا ل ج ا ه ل ي ة اسمه نعيم بن مسعود نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له ق ص ة في يوم الخندق سنذكر قصته فيما بعد هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت فسليط جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر وكانت الخمر ما حرمت بعد فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن ق ص ة ا ل ق ا ف ل ة ف ب د أ يسولف مع سليط و ب د أ يطلع اخبار ا ل ق ا ف ل ة سليط ما سكر فقام يطلع منا الاخبار ياخذ الاخبار ياخذ الاخبار اخذ اخبار كل ا ل ق ا ف ل ة كم فيها وين ر ا ي ح ة و اي طريق فترك نعيم وفور الراحل النبي صلى الله عليه وسلم خبر على ا ل ق ا ف ل ة النبي صلى الله عليه وسلم جهز س ر ي ة فورا وانطلقت ا ل س ر ي ة فكمنت ل أ ب ي سفيان في الطريق ما أ ح د متوقع ان المسلمين ينتظرون الكفار في ج ه ة العراق من يوديهم هناك مر أ ب و سفيان هجموا عليه ففر المشركين اللي في ا ل ق ا ف ل ة من كل مكان بما فيهم ابو سفيان وتركوا ا ل ق ا ف ل ة بما فيها فغنمها المسلمون جميعها فاخذوا كل ما فيها مائه الف درهم من الفضه والابل والبضائع وكل شيء فكانت غنيمه ع ظ ي م ة للمسلمين هزت الكفار الان حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يروحون فكانت هذه سبب من الاسباب التي ادت الى غزوه احد لابد ان يقضوا على هذا الخطر الان لن تستطيع قريش ان تحيا ما لها تجاره وهم عايشين على التجاره حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يتادرون فقالوا الان الامر ما يحتمل فلا بد ان نقضي على هذا الخطر الذي في ا ل م د ي ن ة فلما رجع ابو سفيان بعد هزيمته في هذه ا ل س ر ي ة س ر ي ة زيد بن ح ا ر ث ة طلب من المشركين الاستعداد للقتال قال ما ما في الا نهجم على ا ل م د ي ن ة ونقضي على الخطر هناك وطلب التبرع طلب التبرع لهذه ا ل م ع ر ك ة فتبرع الناس بكل اموالهم التي كانوا يعدونها ل ل ت ج ا ر ة كلهم عشان يقضوا على هذا الخطر ولم ي ك ت ف ي لم يكتفيه ابو سفيان فتوجه نحو غ ط ف ا ن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل فارسلوا ايضا من يساعد ابو سفيان وتوجه الى الاحابيش فايضا اعانوه و ب د أ يجمع الناس حتى جمع جيش من ثلاثه الاف رجل اكبر جيش يتجمع ب ق ر ي ش قبل قبل اقل من س ن ة الكفار الف في بدر الان ثلاثه ل ا ف فانظر الى ا ل ح ر ك ة التي فعلها ابو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل و ج ي ز ة و ب د أ التقدم نحو ا ل م د ي ن ة تقدم ابو سفيان والجيش ا ل ل ي معه نحو ا ل م د ي ن ة وصلت الى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ف ب د أ ي س أ ل اصحابه ما ر أ ي هنا ب د أ الحماس قالوا يا رسول الله نخرج اليهم قام ح م ز ة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان جلسنا في ا ل م د ي ن ة وانتظرناهم يقولون جبنه نحن ا جبناء فنخرج اليهم افضل وقام انس ا بن النضر رضي الله عنه انس لم يشهد بدر لانه ما كان يظن انه ا ا قتال كان يظن انها ق ا ف ل ة ما شاهدها فلما صار القتال وانتهت ا ل م ع ر ك ة وكذا ح ز ن وقال ك ل م ة امام النبي صلى الله عليه وسلم قال اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم اشهده والله لان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرينا ل ل ه عز وجل ما اصنع ما كنتم تشوفون الله سيرى سبحانه وتعالى ما اصنع وخاف ان يقول اكثر من ذلك فلما جاءت قريش هو متحمس الان يبر بقسمه متحمس ان يخرج لهم فقال يا رسول الله نخرج اليهم و ب د أ الحماس بين الناس فقال النبي صلى الله عليه و سلم اني ر أ ي ت رؤيا قالوا ما هي يا رسول الله قال ر أ ي ت بقرا تذبح و ر أ ي ت في سيفي ثلمه ر أ ي ت في سيفي عوجاج و ر أ ي ت ن ي ادخل في درع ح ص ي ن ة درع ا ل ل ي يلبسها الانسان في القتال ر أ ي ت ن ي انا ادخل داخلها قال و ا يا رسول الله ما ت أ و ي ل رؤياك قال اما البقر الذي تذبح فاولته م ق ت ل ة في اصحابي واما الثلمه في ذؤابه سيفي فامر يصيب احدا من اهل بيتي واما الدرع ا ل ح ص ي ن ة التي ادخلها فاولتها ا ل م د ي ن ة ف ا ل ر أ ي عندي ان نبقى في ا ل م د ي ن ة لكن اللي معاه متحمسين فمن ش د ة حماسهم قالوا يا رسول الله ان جلسنا قالوا جبنا فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار عزم على الخروج للكفار وقال استعدوا للخروج ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب ولبس فوق درع آ خ ر يعرف أ ن ه ا م ع ر ك ة ستكون م ع ر ك ة ش د ي د ة ولبس فوق ر أ س ه خ و ذ ة الحرب حديد يغطي ا ل ر أ س خ و ذ ة الحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ص ح ا ب ة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون سعد بن معاذ و ا ل آ خ ر ي ن بداوا يقولون لعلنا يعني اكرهنا النبي صلى الله عليه و سلم على الخروج و هو لا يحب الخروج فتغير ا ل ر أ ي عندهم شعر و ان النبي صلى الله عليه و س ل م و د كانهم هم الذين ضغطوا عليه فما احبوا ذلك فانتظروه لما خرج قالوا يا رسول الله لعلنا اكرهناك على الخروج فان شئت نبقى في ا ل م د ي ن ة نبقى هنا ب د أ ك أ ن ن ا تردد نبقى نرجع صلى الله عندما ل وسلم لا. ي ه ع تكون الامور ح ا س م ة لا يجوز التردد فقال قولته ا ل م ش ه و ر ة لا يحل او لا ينبغي لنبي لبس ل ا م ة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه خلاص لا ي تردد لان اللبس الحرب بعد شوي ينزع لبس الحرب لما يعزم الانسان يتوكل على الله فاذا عزمت فتوكل على الله بدات الاستعدادات ا ل خ ر و ج ع ا ل ل ه بن ابي سلول عزم ايضا على الخروج حتى م ا ت ب ع ف مكانته بين الناس يخشى ان ل ولكنه بقى ا ما يريد مثاله فخرج مع الناس وخرج م ع المنافقون فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين الف رجل الف رجل خرجوا في الطريق الى ر ح ل خيم الكفار قرب احد وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد في جبل احد وقف ا ل م س ل ك و ن خارج ي م و خ ا ا ل م د ي ن ة خارج احد المسلمون ب د أ و ا يقطعون الطريق نحو جبل احد يريدون م خ ر ج و اليهم و في الطريق مروا على, عشان مروا على مزارع عشان يستطيعون ان يصلوا بسرعه لابد ان يقطعوا المزارع او يلتفوا التفاف قوي ا ل متعب فالنبس عسلم وكانت م ز ر ع ة لواحد من المنافقين يدعي الاسلام لكنها منافق اسمه مربع بن قيضي وكانها ع م ى فشعر ان المسلمين س ي أ ت و ن من خلال مزرعته فوقف ق ا ل ما تمر ب من مزرعتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك فقال لا ما تمر من مزرعتي فقام هذا الرجل و أ خ ذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل انت مسلم كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم فسعد بن زيد رضي الله عنه أ خ ذ ع ص ا أ و شيء فضربه على ر أ س ه فشجه فقال دعه يا سعد د ع أ ع م ى هذا أ ع م ى البصر أ ع م ى ا ل ب ص ي ر ة مروا من مزرعته فمروا وهو أ ل يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى ع م ى الذي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أ ع م ى ا ل ب ص ي ر ة لكن مر المسلمون من داخل مزرعته وصل المسلمون إ ل ى مكان قريب من أ ح د خيموا نزلوا قريب من احد ما نزلوا في معسكرهم بعد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ن هذا م ا هو م ن ز ل مناسب كمل الطريق حتى و فقام و ج ع ل احد الى ظهره و ا ل م د ي ن ة امامه فالان إذا الكفار ما لهم مكان الا ان يكونوا امام النبي صلى الله عليه وسلم والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي ما ستوا يلتقوا من خلفه فمع ان هذا المكان ليس في اتجاه ا ل م د ي ن ة لكنه ا ن ص ب للقتال فخيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك تحرك جيش المشركين جيش شاهد النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المكان الافضل فاضطروا ان يخيموا امام جيش المسلمين, أمام جيش المسلمين في هذه الاثناء عبدالله ابن ب يريد سلول المنافق ي زعزع الجيش فقال والله ما اظن ان يحدث قتال ولئن حدث قتال فالخير لنا ان يحدث في ا ل م د ي ن ة ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف الافضل نكون في ا ل م د ي ن ة وهذا ر أ ي النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه ب د ي يستغل هذه المساله واني عائد ف ا ع المنافقين و ا الاوس والخزرج. انسحبوا ايضا. ن س ح ب معه فرعين الكلام. تأثروا بهذا الكلام وهم مؤمنين فانسحبوا فتراهم واحد من ا ل ص ح ا ب ة فمازال يحاول أن يقنعهم, ويحاول ان يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين أ م ا المنافقين فظلوا منسحبين فرجع المؤمنين في في يقول الآية هذا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121 وما بعدها وتعالى عمران وما سورة غزوة آل تتكلم أحد من عن 121 جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ب د أ يستعرض الجيش ط ب ع ا قريش ايضا ب د أ تستعد ت أ خ ذ الاستعدادات فتره ة فالنبي ا صلى ل ل عليه يعد اعطى لمصعب عمير. وعدهم وعدهم وسلم الجيش. اللواء المؤمنين الملائكة. الله بثلاثة الاف. في بدر وعدهم بالف. والان وعدهم بثلاثة الاف. بل ستأتي في انهم وعدهم وبشر صبروا وان بدأ ابن بدر اذا صبروا. ان اكثر ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين لن يكفيكم أ ن يمدكم ربكم بثلاثه آ ل ا ف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسه آ ل ا ف من الملائكه مسومين وما جعله الله إ ل ا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إ ل ا من عند الله العزيز الحكيم إ ذ ا صبرتم مثل ما نزلت ا ل م ل ا ئ ك ة في بدر س ت أ ت ي ك م ا ل م ل ا ئ ك ة هنا لكن اصبروا فهذا كان التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أ ح د ب د ا النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش وجد في الجيش م ج م و ع ة من الصبيان عبد الله بن عمر ا بن الخطاب رضي الله عنه عمره اثني عشر سنه ي جاء يقاتل فرده النبي صلى الله عليه وسلم وجد واحد امره عشر ثلاثة سنة. ف أ م ر برده فرفض قال يا رسول الله إ ن ي رامن والله ما أ خ ط ا الرمي يعني تعطيني أ ي هدف أ ص ي ب ه ف أ ج ا ز ه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انت بهذه الدرجه من الرمي تقاتل فاذا أنت سمحت لي قاتل أ ن ا لما تصارع و ي اغلبه كيف تسمح ل ه ولا تسمح لي قال لهم تصارعا فتصارعا فقال غ ل ث ا ن ي ف ا قال انت م ع ه م فسمح ل ل م ج م و ع ة من هؤلاء الصبيان من الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالإضافة لعبد الله بن ابن النبي بدأ بطرق بالتبشير بالتحريض النبي الله أسامة الله أيضا ان الله المؤمنين الكفار ان لصغري صلى عليه وسلم مختلفة على صلى الله عليه وسلم رضي يحرض في رفع سيفه سمنة عمر عنه ويشجعهم زيد رد يحد يوم ثم ثم قال من ي أ خ ذ هذا السيف بحقه فقام ح م ز ة رضي الله عنه و أ ر ا د ي أ خ ذ السيف قال أ ن ا يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض السيف ما ع ط اعطاه ه إياه الله عليه هز هذا بحقه؟ الله صلى الله عليه يبيه فالنبي السيف يأخذ السيف علي بي يأخذ السيف يا فالنبي قال. فقام طالب فأراد قال, أنا ما فجلس صلى وسلم رسول صلى وسلم حمزة من بن قبض أ السيف فجلس من ي أ خ ذ هذا السيف بحقه فقام الزبير بن العوام قال أ ن ا يا رسول الله فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ما أعطاه ياه فجلس من ي أ خ ذ هذا السيف بحقه فقام المقداد قال أ ن ا يا رسول الله هؤلاء هم أ ب ط ا ل المسلمين ليس في المسلمين مثلهم يعني تخيلوا لما عمر بن الخطاب يرسل المدد ل ع م ر بن العاص في مصر في فقال له أ ر س ل ت لك ثمان آ ل ا ف الجيش أ ر ب ع ة آ ل ا ف و أ ر ب ع ة على ر أ س ه م كل واحد ب أ ل ف من بين ه م المقداد ومن بين ه م الزجاج كل واحد ب أ ل ف ي ع د ه م هكذا مكانتهم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم السيف من ي أ خ ذ السيف إ ذ ا لم ي أ خ ذ السيف هؤلاء من ي أ خ ذ السيف ف ن ب ي صلى الله عليه وسلم رفع ل ل م ر ة ا ل خ ا م س ة من ي أ خ ذ هذا السيف بحقه فوقف أ ب و دجان ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه سماك ابن خ ر ش ة قال يا رسول الله ما حقه النبي ص ل ا ل ه عليه وسلم ينفضه هذا السؤال ما حقه قال حقه ان تضرب به حتى يعوج تضرب بالحديد على رؤوس الكفار من كثر الضرب عليهم يعوج السيف فقال انا اخذه يا رسول الله فاعطاه اياه هما فرح ابو دجاجه فرح ظهرت مكانته س ي فقام عنده خ ر ق ة في في ج ي ب ه فاخرجها خ ر ط ة حمراء فربط ر أ س ه ثم ر ك ب على خير ويتفاخر بالسيف فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ان هذه م ش ي ة يبغضها الله ورسوله مشت الله يكرهها الا في هذا الموطن فاخذ ي موطن ل ا ف ت ا ر على ابو دجان السيف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان خ ا ئ ف من امر وهو انه اذا ب د أ القتال كما نلاحظ نعم ل ا ح ظ ن المسلمين ظهورهم الى الجبل لكن كان هناك جبل صغير ممكن الاتفاق وراءه اذا بدات المعركه ة ممكن الاتفاق ا و ر وهذا الجبل يطل على س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة فمن يسيطر عليه يكون فوق المعركة يستطيع ك المعركة و فوق ن ي أ ن يضرب بالنبل على المعركه ة فكان ا نبس ل ل صلى الله عليه وسلم خ ا ي ف من هذا المكان فاختار م ج م و ع ة من ا ل ر م ا ت الدقيقين في الرمي على ر أ س ه م عبد الله بن جبور رضي الله عنه و أ م ر ه م على أن يكونوا على ر أ س هذا الجبل مهمتهم شيئين يمنع أي واحد يلتف خلف المسلمين من واحد وراء الجبل خلف ويضرب الكفار اثناء ا ل م ع ر ك ة من الجبل وامرهما دقيقين فيصيبون فاختار خمسين رجلا وامرهم ب أ و ا م ر ص ر ي ح ة و ا ض ح ة جدا الحديث في ا ل ب ق ا ر ي ق اذا انتصرنا فلا تتركوا اماكنكم حتى لو、انتصرنا. الى ن ن ت ص ر ا ان ي أ ت ي ك م امري واذا غ ل م ن ا فلا تشاركونا واذا هزمنا فلا تعينونا لا في الانتصار ولا في الهزيمه تتحركون من مكانكم وكرر عليهم الامر عده مرات ف استعداداتهم ليست كاستعدادات المسلمين استعداداتهم النساء كنا يحرضنهم و ب د أ ت النساء ينشدن ا ينشدنا لهم ان تقبلوا معانق و نفرش النمارق او ت د ب و نفارق يعني وان انتصرتم سنعانقكم و نفرح بكم واذا انهزمتم فلن نكلمكم ولا انتم منا و ب د أ و ا يحرضونهم بمثل هذا ا ل ت ح ر ي ر قبل ا ل م ع ر ك ة واحد ا من ل كان ف ر ك ا عنده عبد اسمه وحشي هذا العبد كان راميا بالرمح لا يخطئ فجاءه عبده سيده قال يا وحشي ان قتلت ح م ز ة اعتقتك حريتك بقتل ح م ز ة فكان دخل ا ل م ع ر ك ة بهذا الهدف ابو عامر الذي كان يسمى عند الكفار الراهب والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان في ا ل م د ي ن ة قبل ا ل ه ج ر ة وكان ا ل ا و س و الخزرج يكادون يتفقون على أ ن يجعله هو ملك على ا ل م د ي ن ة حتى كان بعض الناس يخيطون له التاج يجهزون التاج ل أ ن المؤشرات أنهم سيتفقون عليه أ ن ه سيكون ملك على ا ل م د ي ن ة فحدثت ا ل ه ج ر ة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فراحت عليه راح عليه الملك فما استطاع يصبر يبقى ص ر ي ب في ا ل م د ي ن ة وذهب ت ر ك المدينة و إ ل ى الشام فلما سمع باستعدادات ل الكفار لقتال المسلمين رجع وشارك مع الجيش فلما وصل الى ا ل م ع ر ك ة ب د أ يحفر الحفر اللي يتوقع أ ن المسلمين م م ك ن يسقط و ا فيها ب د أ يحفر حفر ك ب ي ر ة أ خ ذ م ج م و ع ة معه بدا أ و يحفر و ا حتى ف ر ح يسقط فيها المسلمين ثم وقف يخطب يخطب في ا ل أ و س والخزرج هو سيدهم ا ل آ ن و ب د أ يخطب فيهم وقال له ما توقع هذا الرد واتاركهم سيدهم ا ل آ ن يقول لهم ت ذ ك ل ا م فقال قد أ ص ا ب قومي من بعدي ش ر ص ا ر فيكم هكذا تعاملوني و ظ ل مع معسكر الكفر قاتله الله استعد الجيشان للمعركه ة ذ ه المعركة لم يحدث فيها مبارزة. فورا ي ه ا مبارزة. ف بدا أ ل الالتحام ت ح م بدأ ا ا ل و ب د أ القتال م ر ي ق ة القتال عند العرب انه او في دارة الوقت أن كان الجيش دائما عند ه ل و ا ء اللواء علم كبير اذا سقط هذا اللواء انهزم الجيش, مدام اللواء واقف فما الجيش ما دام اللواء واقفا ف م عناها الجيش م ا زال متماسك اذا سقط اللواء ولم يرتفع مره اخرى ف ع ل ا م ة الجيشين ان الجيش مازال صامت هو بقاء اللواء او سقوط اللواء لواء المسلمين بيد مصعب ا بن عمير لواء الكفار بيد بني عبد、الدار. بيد بني عبد الدار من ابناء ابي طلحة. فجعهم ابو من سفيان يا الدار الدار طلحة قال فجعهم بني عبد الدار ان اللواء كان في ايديكم يوم بدر ايضا وسقط فان كنتم ستسلمون اللواء اليوم فاسلموه من الان خلوا غيركم نحمله قالوا والله ما يسقط والله ما نترك اللواء يسقط واقسموا بالايمان المغلظه ان يحملوا اللواء فعندئذ تركهم ب د أ القتال ح م ز ة يقود ا ل م ع ر ك ة ب ا ل ن س ب ة للمسلمين عاصم يحمل اللواء حمزه وعلي والزبير هم الذين كانوا ينظموا امر القتال بشكل رئيسي ح م ز ة مقاتل يعرف امر القتال ويعرف انه اسهل طريقه للقضاء على الجيش المقابل ان يسقط اللواء فاول ما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة معه ا م ج م و ع ة هجم هجوم كاسح نحو اللواء يضرب يمين ويسار يقتل الى ان وصل الى اللواء فضرب حامل اللواء فقتله ما في في الدقائق الاولى من ا ل م ع ر ك ة و سقط لواء الكفار <تصفيق> بسم الله ا ه ت ففورا هذه المعركة قال اللواء سقط ابن ابي ط ل ح ة الثاني قام وحمل اللواء شال من الارض و و ق ف ه ف ح م ز ة ما امهله هجم عليه فضرب فقتله فسقط اللواء ل ل م ر ة الثانيه ة الآن الكفار زازعت ا ن ع ت م و ي م مرتين يسقط اللواء فقام ي أول المعركة ف الابن الثالث ل أ ب ي ط ل ح ة فحمل اللواء واشتد الكفار على حمزه ة ي م ن و اللواء ب د أ ت المعركه ة ك ل ا حول اللواء كل التركيز على اللواء. واستطاعوا ان يردوا ح م ز ة بينما هم يرد و ا ح م ز ة علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جهز مجموعه ة ج من م ا ل ج ه ة الاخرى نحو اللواء فحمل ق ت ل ا اللواء فسقط اللواء مره ت على علي الرابع الرابع على طالب والله خلصنا الابن لابي طالحاء فحمل اللواء وبدأ القتال على اللواء يد ابي مصير وبدأ ابن انا انا جاننا هذا فقام من اخوهم حمزة مرة ث ا ن ي ة فاستطاع علي ابن ما زال حول اللواء الآن. فاستطاع ان ب يصل طالب الى حامل اللواء فقتله فقتل الابن الرابع الان وسقط اللواء ل ل م ر ة الرابعه ة وجيش الكفر ما يعني يطلعون من بعيد اللواء يعني بعيد يسقط ويرتفع يسقط ويرتفع ايش الكفر المنظر من ذ ماذا ا والكل لهذا اللواء والقتال كل حول هاللواء فاشتد الكفار حول يدفعون عليه ويدفعون كل علي ينتظر يحدث حمزة بدا القتال كل حول اللواء وجاء الابن الخامس فحمل اللواء هنا بينما الكفار مشغولين ب ح م ز ة وعلي بن ع و ن على اللواء جاء عاصم ا بن ثابت م ع م ج م و ع ة نحو اللواء فقتل الابن الخامس فسقط اللواء مره ة خامسة. والكفار ما ذ هذا هذا. ا ولا يردوا هذا ولا يردوا、هذا. سلافة ا خ ت ه ؤ ل ا ء ا ل خ م س الذين قتلوا. لما تشوف اللواء يسقط أ خ و ا ن ه ا تعرف أ ن أ خ و ا ن ه ا ا ل ل يرفعون ي اللواء ف أ ق د م ت أ ق ب ل ت فوصلت مع مقتل أ خ و ه ا على يد عاصم فقتل الابن الخامس وهي تنظر قتل أ خ و ه ا على يد عاصم وسقط كما ذكرنا اللواء ل ل م ر ة ا ل خ ا م س ة فحمل اللواء أ خ و ه ا السادس عندها ستة ستة من الإخوة ستة فارتفع اللواء هنا عاصم أ ي ض ا استطاع يصل للإبن السادس فقتله أمام أخته سلافة. وسقط ا ل ل و س ق ط ا ل ل و المره ء السادسه وجيش الكفر في منتهى التزعزع من اللحظات الاولى ل ل م ع ر ك ة س ل ا ف ة لما ر أ ت اثنين من اخوانها يقتلون امام عينها على يد عاصم ظنه عاصم هو الذي فعل هذا بكل اخوانها هو ا ل ل ي قتل س ت ة من اخوانها فاقسمت قالت من ياتيني ب ر أ س عاصم من ي أ ت ي ن ي ب ر أ س عاصم اشرب في ج ن ج م ت ه الخمر واملا راسه ذهبا لمن ياتيني ي ن مكافأة ي به من يأتيني برأس عاصم أعطيه ذهب املع فاشتد الظرب عاصم يريدون المكافأة رأس يريدون يقتل ساقط يحدث واحد من غير ابناء ابي طلحة لكن من بني عبد الدار حمل اللواء ل ل م ر ة ا ل س ا ب ع ة الان الكفار لما ش ا ف و ا هذا بعض ق ا د ة الكفر قالوا ه ذ اذا امر استمر م ص ي ب ة فلما خ و ن ن ا ش غ ل ه ب م نشغلهم قالوا كما يهاجمون ل و ا ء ن ا نهاجم لواءهم فاعدوا م ج م و ع ة وصار الهجوم على مصعب بن عماير رضي الله عنه ومصعب ب د أ ت ع معركة ومعركة ر الكفر ك ت الوقت ي في ن نفس الاسلام لواء لواء حول حول و ثابت ما يتزعزع المسلمين يقاتلون د ف ع عنه و ن ي عنه حتى ما يسقط اللواء ويدافعون ا ا ل ك ف ر عن حامل اللواء استطاع الأبطال الثلاثة وعاصم السابعة ان يصلوا الى حامل اللواء فيقتلوا فيسقط السابعة وعلي للمرة اللواء للمرة حمزة واهل الكفر في منتهى الاندهاش ماذا يحدث ولواء المسلمين مازال قائما ما يتحرك ف في ر واستمر اخرى. مواطن مجموعة القتال امام الاحداث. حدثت من اثناء هذا القتال في اماكن اخرى من ا ل م ع ر ك ة بينما م ع ر ك ة ا ل ا ب ي ة تشتعل كانت هناك معارك اخرى ايضا تشتعل. من هذه الامور.هذا سعد بن ابي وأمه لاحد غيريه. ما قال هل أ ح د غيري فما كان يضرب ا ل ا ه يصيب المائزه يقتل في الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويضرب ه و ونصايح ب ي ل ى ل ل ل ه ع ه وسلم ف ر برمي س ع د فكان ي ص شدة ح م ا س النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج. يخرج نفسه. لا لا ينزل خ ر يغذر ج ف فكان س سعد رسول ه الله يضربوك يصيبوك يا لا لا ا ن يقول ف ك النبي ن ي ح م صلى الله عليه وسلم من الذين قتلوا اثناء ا ل م ع ر ك ة من ا ل ص ح ا ب ة حمد ل ل ه رضي الله عنه حمد الله لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج للقتال وصل اليه الخبر وكان مازال في أرس الرس تول عرس فخرج وهو جنب و م ا ا غ ت س ل فلما ذ ك ل ا ل م ع ر ك ة قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه غسلته الملائكه ة الملائكة ظهرته الله عليه وسلم ينظر اليه بعد المعركه يقول غسلته الملائكه ثم النبي صلى الله ينظر رسول التفت التفت كان النبي النبي قال ل صلى وسلم يقول صلى عليه وسلم للم ثم عنه قال التفت عنه بعد يا رسول الله ق ا ل ان معاه معه زوجتاه من الحور العين ف سبحان الله في لحظات اخذ ا ل ش ه ا د ة من الذين ايضا كانت لهم ق ص ة مخيريق هذا كان من اليهود النبي صلى الله الجمعة صلاة الجمعة السعدادات الليل السبب المعركة صلى عليه وسلم للمعركة بعد للمعركة بعد يوم في يوم تمت خرج خرج حدثت、المعركة. مخيريق كان في يهود في ذلك اليوم أ ل ق ى الله سبحانه وتعالى في قلبه ا ل إ ي م ا ن فنادى في يهود قال والله تعلمون انه هو النبي المذكور عندكم في ا ل ت و ر ا ة فقوموا وقاتلوا معه وكان عالما عندهم ف أ ر ا د و ا ان يعتذروا قالوا يا مخيريق اليوم سبت وتعلم أ ن ن ا الله حرم علينا القتال في يوم السبت قال لا سبت لكم تتركون النبي قاتل وخرج ودخل ا ل م ع ر ك ة وقتل فورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة لم يصل ي لله ص ل ا ة و ا ح د ة فلينظر الى هذا لا ل ص ولا صلى هذا عليه وسلم بدأ يستعد أعرج عنك بعرجة وسلم الماركة الخروج قال والله القتال قال ل يا أني أريد ه أسقط بدأ فأبناء ابتاء أراد أنك أن أطأ ه ل ج ن ة وذهب وسلم وأثر الخروج الله عليه النبي صلى على الخروج فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يخرج فقتل في هذه ا ل م ع ر ك ة شهيدا رضي الله عنه من الذين كانت لهم قصه كذلك رجل اسمه قزمان واحد وقتل كانوا المسلمين بلاء حسنا كان آذى الكفار شديدا وقتل فيهم فالمسلمين يمدحونه من أبلى آذى النار تهجب صحاب مسلم وآذى الكفار مقتل صلى الصحابة تهجب فقال هو من اهل النار فوهم الصحابي تعجبت كيف يقول فتلاته كنت, كنت حواليه في المعركه اشوف ماذا يحدث لو فجرح طعن في المعركه فما صبر فاخذ حديده فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه والانتحار المنتحر الذي لا يصبر وياسم ا ر ح م ه الله مصيره الى النار والعياذ بالله فهذا قتل نفسه ما صبر اوفى بحق السيف نازل ف يقول ه ينضربهم م ضرب. ينضرب ضرب السيف. حتى فعلا يوجه السيف. فعلا حتى كعب بن مالك لما ب ر ج ا ن ا اخذ السيف واردت ان اعرف كيف سيصنع به هل فعلا سوف يوقف حقه حرصت ان اكون قريب منا في ا ل م ع ر ك ة اشوف ماذا يفعل وكان م ت ج د بالحبيب رضي الله عنه يقول ف اخذ يقاتل واحد من الكفار اثناء القتال وهو يقاتل هذا يقاتل الكافر شاف الموت ففر هرب فتبعه ابو د ج ا ن رفع عليه السيف فنزل به ض ر ب ة واحده على ر أ س ه فمن ق و ة ا ل ض ر ب ة التي نزل بها ابو د ج ا ن على ر أ س الكافر شق نصفين وصل السيف الى الخيل وسقط الكافر نصفين فرفع ا دجانة ل خ و ر ة و ا ر ت ف ت على كعب قال كيف ترى يا كعب شلزين و ش <تصفيق> فهذا... هذا قطع ابو ديجامر رضي الله عنه يوم, يوم واحد من الذين ا ب و ا ل ر ا ء عجيب الزرير ابن العوام رضي الله عنه ذلك ان واحد من الكفار كان مدجج في الحديد راك ب فوق بعير وعند ه س ي ف طويل سيف ا ل طويل صعب ا ل ق ت ا ل في هذا ه متقن ا ل ق ت ا ل في السيف الطويل راك ب فوق بعير ومدجج بالحديد لا من ب ينفع اللي معه ولا هم يقاتلونه يصل اليهم ولا يصل اليه فقتل من المسلمين ت س ع ة هذا الكافر حتى المسلمين ب د و ا يخربون عنا ي ب ت ع د و ن عنا ما هم ق ا د ر ي ن يعملون فراح ر ا م د ا ل ص ح ا ب ة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رسول و ش فنادى ل حلو يا آذانة ا ن ف النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ح ا ب ة قال من يخرج له فما قام احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة ث ا ن ي ة من يخرج له فما قام أ ح د فقال ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة من يخرج له فقال الزبير أ ن ا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج أ ن ت لخرجت أ ن ا انظر ش ج ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما في أ ح د خرجت انا بنفسي القاتله فعندها خرج الزبير يقول فبدات ابحث عن مقتل فيه فلم ي ه ف اجد ما لا مقتل ما ف ي ك هناك طريق ة اضربك وبعيد مني وصلى له. ي فاخذت اتجنبه أتجنب وادور حواليه ب ش و ف ط ر ي ق ة اقتلها م ن ل ا ق ي ه ثم اني ص ر ت خلف بعيره ة ي فاخذ ل م صرت ل ف بعيرة يقول ا ل ز ب ي ر يركض ضرب البعير صعد فوق الزهرات ب ن ز ل من فوق البعير الى تحت الارض واخذ خنجر وشق راسه فقتله. فانظروا في لقوته الله وبلاء ذلك ل عنه رضي و ي ما م زالت م ع ر ك ة الالويه شغاله استطاع الابطال من المسلمين ان يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء ل ل م ر ة الثامنه ة الان الكفار شعروا ل ب ز ي يحمل م فحمل من للمرة ة التاسعة اللواء عبدالدار. الان اللواء. صواب ابن تسع مرات يسقط اللواء هذه ا ل م ر ة ا ل ت ا س ع ة الان في ا ل م ر ة ا ل ت ا س ع ة استطاع ايضا هؤلاء الابطال ان يصلوا الى صواب فضربوه فقتلوه فسقط اللواء ل ل م ر ة ا ل ت ا س ع ة وخاف الكفار كلهم يحمل اللواء وقتل فترى كل لواء الناس تنتظر لواء الكفار يصعد ما صعد انتظروا انتظروا ما صعد عرفوا ان ا ل ه ز ي م ة جاءت ب د أ الكفار يفرون من كل مكان بدأت في الكفر. بدأ الصحابة يتبعون、الكفار. وبدأ في العب في البخاري يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا يركبنا احد رأينا حتى الهزينة الكفر. الكفار. الصحيح النساء الجبل. يعني هو وصل الرجال الان الامر يقول يقول يقول وصل وصل هو في في في يعني نحو ان النساء انكشفنا. وسيطر ل الان ا تركوا ء ء وانكشف يقول واحد من واني و الناس. الصحابة لاتنشى اجمع الغنائم. ثلاث ما احد. ما احد يقتل. كلهم فارين. من كلهم في يقتل. س ي المسلمون على ارض ا ل م ع ر ك ة و ب د أ جمع الغنائم في هذه ا ل ف ت ر ة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت كان قائد فرسان الكفار خالد اثناء كل هذه الاحداث كان ي قريب و د ف ا الكفر وكان ن ر ق من جبل ا ل ر م ا ت كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده ن ب ا ل ا ل ر م ا ت حاول اثناء م ع ر ك ة اللواء ثلاث مرات ان يتقدم مرات يرده ت ق د لمساعدة م م اللواء ثلاث ا ت ر ا ل ر م ا ت من الجبل م ا امل يقدر ع ش ي ء لا هو قادر ي ل ت ث ولا قادر حتى يدخل ا ل م ع ر ك ة لان الرمي كان مسافات ط و ي ل ة ك ا ن يرمون و ك ا ن يصيبون فظلت ل ك ت ي ب ة خالد م ع ط ل ة عن القتال ط ي ل ة المعركه ة ما و قادر يعمل شيء. بسبب جبل الرمات. فلما انكشف جيش الكفار وفروا كانت ا ل ك ت ي ب ة ا ل و ح ي د ة ا ل م ت ن ا س ك ة في جيش الكفر التي ما زالت ب ا ق ي ة هي ك ت ي ب ة خالد لكنها كانت خارج ارض ا ل م ع ر ك ة بعيدة عن ارض ولكن ما ه ي ق ا د ة بسبب المعركه ر ا فلما ت حدث حدثت يجب ا الغنائم. د ان ل ب يكون ر ب ي صلى ل ا هناك عليه وسلم ا ت اجمل ا ن ب ي عليه صلى الله ل س من قال لا تتحركوا ا ا ا ل م ع ر ك ة المعركه ن ل ة ا ن ت ه ت خلاص ر ا ح و ا شوف انظروا الى ا ل م س ا ح وقالوا اين ما تتحركوا فما اطاعوه ولا كلموه وخرجوا ولا وقع معه الى ا فالباقين واحد الرمات اللي رجلين. خمسين كانوا ع رجلين كلهم ب الرمات ونزلوا ج م ع و الغنائم. خارد بن الوليد、منتبه. شافوا ان الرمات اللي بن منتبه. كانوا يردونه. الان تركوا ارض ل ا ل م ع ر ك ة ففورا حرك ا ل ك ت ي ب ة نحو جبل ا ل ر م ا ت الان ماهو يريد ي ل ت ف على جبل ا ل ر م ا ت صعد جبل ا ل ر م ا ت نفسه حاولوا يردون ب ا ل ن ب ا ل كذا لكن اثنين ث ل ا ث ة امام جيش كامل ماذا ي ف ع ل ه فقتل عبدالله بن جبور والذين معه وسيطر خالد على جبل ا ل ر م ا ت ثم التفوا من وراء الجبل د خ ل و الان من وراء ا ج ب ل ل صاروا وراء جيش المسلمين كانوا كلها المدة هذه الجيش. اعمام لكنهم لما التفوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش الان الجيش هاجم يجمع ا ل غ ن ا م ويقتل في الكفار و ف ج أ ة جاءهم جيش من ورائهم ب د أ يقتل فيهم و ب د أ الصراخ في المسلمين من خلفهم اللي في ا ل م ق د م ة ما يدون اي صاير فرجعوا و ب د أ و ا يقاتلون المسلمين اللي ج ا ي ي ن منها ذ ه ل خالد. ج ه ة فارين من、خالد. و ب د أ القتال بين المسلمين أ ن ف س ه م لأن ك ا ن و ا مدججين بالحديث م ا يعرفون بعض حتى ان أ ب ا حذيفه ة يقول عن ن ف س ر يقول الله باليمان عنه حضيفة ي عن نفسه رايت ي ل ل ه عنه ق ر أ ب ي يضربه المسلمون من جهتين ي هؤلاء يضربونه هؤلاء يضربونه هؤلاء يضربون أبي وأنا أصرخ فيهم أبي أبي يرحمكم أبي يقول بورة ما صنعوني ن وأنا من هؤلاء هؤلاء هو الله هذا فقتلوه فبدأ خالد ل ل ما ا يضرب أصرخ بورة فبدأ م شدة س واشتدت الفوضى الان جيش المسلمين صار ف و ض ى جيش الكفار اصلا ف و ض ى الوحيد اللي عنده جيش متماسك هو خالد فسيطر خالد على ارض ا ل م ع ر ك ة و ب د أ القتل في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه ا ل ف و ض ى فامر بالتراجع حتى يجمع المسلمين حوله فصرخ الي عباد الله الي عباد الله ع ن ا رسول الله حتى يجبعهم من الظن انهم ر يطلعون من ع ه م الكفار م م ك ن يقتله لكن هذا كان من شجاعته صلى الله عليه وسلم فصرخ هذه ا ل ص ر خ ة فعندئذ هجم عليه م ج م و ع ة من الكفار سمعوا ا ل ص ر خ ة فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في ح ف ر ة من حفر ابن ام قميه حمزه رضي الله عنه كان يقاتل مع هذه الفوضى انكشف حمزه ة ما احد ح و ل ما في احد ح وما ل ح ز ة ك ن ي ق احد ت ل لكن كان في و ا ل ا ا ئ م من ي حوله م ما في احد يحميه. فتقدم ي في ظهره. الان احد ح ش ش ي ا ف ا ن منفرد. من ن فتقدم ما بعيد اقترب ج من بعيد ي فهز الرمح ق وما ل حتى ن ت الليل. ف قتل د ق ف ا ر من بطنه. م ا قتل م ن ا م ه قتل من خلفه ولم يسقط حمزه والربح بطنه ما سقط يقول فلف الخيل لف الحصان. وجاء مقبل علي يقول فرايت أ ي ت ل م و ت شفت ج ا هذا من بطنه وما هو الربح طال وما ساقط عن الاحصان. عن يقول ر من عن قاد? ايش ي ف أ الموت خائف. يقول فلما وصل إلي كان خلاص. فلما اليه كان يقول يقتلني يقول اليه سقط. وصل وصل لما رضي الله عنه و مصعب ا اخذت ت وتركت ولم يكن لي حاجة في غيره. يقول رمحي المعركة. في بن عمير مع ه ذ ا الفوره انكشف أيضا. وانكشف لواء المسلمين كان مازال لواء المسلمين و ا ق ف الكفار اللي ا ك ن و ا احفار ب ا ل م م ع ع ر ك ة ت ج و ا ه ج مصعب عليهم بدع حامل اللواء في يد ويقاتلهم بيد ل اخرى ل يمنعهم. فضربوه على يده فقطعوها فالتقم ا ل ل وهو ا ء ب ي د الاخرى ر ف ض ب ه فقطعوها وهو على الاخرى يقول لما سمع كان ك النبي ن صلى الله عليه وسلم لما س قتل ط الشيطان في الحفرة صرخ ق محمد واهتز المسلمون فهنا لما سمع مصعب النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على أ عقبيه فلن يضر الله شيئا نطق بهذه الكلمات قبل أ ن ينزل بها ا ل ق ر آ ن اجراها الله تعالى على لسانه, على لسانه ايات لسانه من ا ل ق ر آ ن قبل ان ي أ ت ي بها الوحي ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين الان لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط اي فوضى هذه في ا ل م ع ر ك ة جيشين مهزومين و ب د أ ت معارك هنا معركه ة ن ارض م ع ك ة ر ا ل م ع ر ك ة كلها معارك ص غ ي ر ة في كل مكان عمر بن الخطاب لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمه ما يعرفه ا ي ش ع م ل ج ل س وسعد بن معاذ جلس جنبه فمر عليهم انس بن النضر قال ما لكما قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم انس كان قد حلف كما ذكرنا والله لان كان لنبي الله قتال مع قريش بعد هذا بعد بعد بدر ليرين الله عز وجل ما اصنع فالان لنبي لنرى ليرين بيّنت يسول انس قد قريش بعد بعد بعد بدر حلف روحب وجل مع عز شجاعة قال إ ن كان النبي صلى الله صلى عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه فقام عمر انتبه هذه ا ل ل ح ظ ة من ا ل غ ف ل ة أ ي ق ظ ه ا أ ن س فقام عمر وبدا يقاتل وقام سعد بن معاذ وبدا يقاتل يقول سعد فرايته متوجها نحو احد وهو يقول يا أ ن س يا سعد والله إ ن ي لاشم ر ي ح ا ل ج ن ة دون أ ح د أشم ريحة الجنة فتقدم أ ن س فقاتل قتال عجيب ب د أ يضرب في الكفار في ظل الانهزام يضرب في الكفار أ ص ي ب رضي الله عنه ب ث ل ا ث ة وثمانين ض ر ب ة ثلاثة ث ا و م ن يضربون ن ة ي ض ر ب إ ل ى أ ن قتلوه يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله يا رسول الله ما استطعت أ ن أ ع م ل كما عمل أ ن س ما قدرت أعمل قدرت مثله من من يقبل هذا الاقبال من يجاهد هذا الجهاد واحد يجرح جرح واحد يهرب جرحين ث ل ا ث ة وثمانين جرح يقول فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر الا فيه جرح كل جسده ممزق في سبيل الله رضي الله عنه لما حدث كل هذا هنا تحرك بطل من ابطال المسلمين نحو اللواء الذي لواء وحمل اللواء. من مصعب هذا هنا حدث تحرك نحو سقط علي بن ابي طالب رضي الله عنه حمل اللواء في هذه ا ل ف ت ر ة ايضا جاءت ا م ر أ ة من بني عبد الدار اللي وعدوا ان ما يسقط اللواء اسمها عمره بنت ع ل ق م ة فحملت لواء الكفار فارتفع ا ل ل و ا ء اللواء ي ي ن ل ل ا ه م ر ة ث ا ن ي ة و ب د أ الناس يتجمعون لكن المسلمين الان الضرب عليهم من الامام ومن خلف من خالد فالفوضى فيهم ش د ي د ة وعمت الفوضى فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو س ا ق ط هناك ب د أ ينادي إ ل ي عباد الله أ ن ا رسول الله فتجرنا عليه م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة من بينهم أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف و أ ب و د ج ا ن ة و ط ل ح بن عبيد الله و س ب ع ة من ا ل أ ن ص ا ر ونسيبه رضي الله عنها كانت م ج م و ع ة من الصحابيات في ا ل م ع ر ك ة يسقين الناس ويمرضن المرضى و ي ج ل ز ن ا على الكفار ولما ك ف ا ر جريح يقتنه. فالآن لما صارت ا ل م ع ر ك ة بهذه الصوره وهذه الفورة تجمع هؤلاء النفر القليل حوالي عشره اثني عشر واحد فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن ابي قميه ة ف م ع نجموعه هجم على هؤلاء. ورفع س ل م و السيف على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على كتف النبي بضربه شديده ة لكن النبي لا كان لكن و صلى الله عليه وسلم. من شده ا ل ض ر ب ة هذه ي ق وجدت ل النبي صلى الله عليه وسلم و وجعها شهرا ا شهر انا اتألم الضربة. انها شهر هذه هذه ه رغب الضربة من نزلت نزل تتخيل على الحديد. فتخيل قوة هذه التي قوة فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربه صلى الله عليه وسلم فهجم علي ه ابن امير المراه ورفع السيف فنزل على راس النبي صلى الله عليه وسلم فمن ش د ة ا ل ض ر ب ة دخل ا ل ح د ي د في ج م ج م ة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العظم لكن نفسه المازال م متمسك ا فصحابه يحولونه ا بن امير ا ل م ق ن ع لكنه كان م ا م النبي صلى الله عليه وسلم م بشر ا ة فعندها عندها اخذ ابن ام ق م ع حجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فنزل س اسنانه الله عليه صلى وسلم. و الدم من ر أ س ه ومن ث م ه وسقط في ا ل ح ف ر ة هنا الانصار ب د أ و ا يدافعون يحاولون يدون امي والذين جادرين. نسيبة رضي الحال حملت ابن الله عنها لما رأت السيف لما رأت الحال حملت السيف بدأت تقاتل. بكل جهدهم بدأت قمع معه مهم رأت رأت ب د أ ت تقاتل يمنى ويسرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا يسارا يوم أ ح د إ ل ا و ر أ ي ت ه ا تقاتل من دوني رضي الله عنها ف أ ص ا ب ه ا الكفار بجرح على كتفها شق كتفها دخل وبدأ الجرح في كتفها وظلت تألم منه طول عمرها هذا الجرح رضي الله عنها وظلت تقاتل مع الجرح ظلت تقاتل رضي الله طلحة يقاتل كتفها عمرها هذا عنها عنها هنا قام أبو طلحة وبدأ يقاتل الكفار رضي رضي في منه أبو مع و ب د أ و ا يدفعون الكفار و ر د و ن ه م عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى الكفار انهم ب د أ و ا يتراجعون وهم قادرين يصلون اليه ب د أ و ا يضربون بالنبال لان هو في ا ل ح ف ر ة صلى الله عليه وسلم وهم قريبين ف ب د أ و ا يضربونه صلى الله عليه وسلم بالنبال يريدون ان يصيبوا نعم لابس الحديث لكن في اجزاء من جسمه مكشوفه, مكشوفة وجهه مكشوفه فيريدون ان يصيبونه فابو د ج ا ن لما شاف هذا المنظر فورا قفز في ا ل ح ف ر ة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم جلس فوقه وغطاه و ب د أ الضرب ك ل على ابو دجانه في الحديث حتى صار ظهره كالقنفذ تخيل كثرة النبال اللي نزلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم. حول هذه استطاع من أن هؤلاء واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسحد من هذه واتجه نحو نحو الجبل. ومعاه متراجعين يقاتلون ويتواجعون اللي عليه يقصدون النبي عليه يصلوا فيدفعوا النبي عليه ينسحد النبال صلى الله وسلم الضرب حول الحفرة الصحابة هؤلاء الكفار صلى الله وسلم الحفرة الشمال الجبل كثرة فكثر مجموعة الصحابة ان ان ومعاه من من نحو نحو هذه هذه حتى صار عند الجبل. عند فاخذ ا ل ص ح ا ب ة يحمونه وجاء عبد الرحمن بن عوف الان ل ن ب يصب ل الدم من ه من ر أ س ه و م ن ث م ه ينزل ف ي ي ر د و ن و ق ف و ن الدم فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد ان ينزع ا ل خ و ذ ة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها. فوجد العظم الحديد ع ظ م ا ل في العظم ما الخوضة ما الخوضة رابعة لان دخل الحديد تطلع. دخل هي فهنا ي العظم. ف حاول يجرها ويجرها ويجرها في فائدة. فادخل اسنانه فيها واخذ ي جرها باسنانه حتى انكسرت اسنانه رضي الله عنه. ثم انه اخرج ا ل خ و ذ ة من ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ الدم يفور من ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يوقف الدم حاولوا يوقف الدم الدم ما هو متوقف كانت ف ا ط م ة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الى هذا المكان و ض ع ع ت خرقة ل ى رأس ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ن ت ل ه ت ا ل خ ر ق ة ب ا ل والدم د م ي ن ز ل م ا هو ر ا ض ي يوقف. وهم خ ا ى في ن ج د ا ع ل ى ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م م ن ه ذ ان الجرح. ف ع د ه ا ن ا ف اشياء ه بسرعة اخرى ذ ت م ا الحار د ل فيضعته ع الجرح. في ت و ق المنزل هذا و ه النبي صلى الله صلى عليه وسلم شعر ان القتال كله بدأ ي أ ت ي نحوه الكفار اللي ع و ا ان البي صلى وسلم ما م زال ج و د وبدأوا هذا ا ا يهجمون في ل تجمع ا ه ت ج هنا م ج م و ع ة من الكفار بقياده ة ل ج مجموعة من ابي ل ل ف عرفوا ر س ا ان ن ن صلى الله عليه وسلم المكان هذا في ف بن د أ و و ا ي ه ج م في هذا ا ل م ك ا ن ف ق فقام يقاتلون. القتل ا النبي الله عنا. الانصار السبع الذين كانوا فبدأوا يقاتلون. وبدأ القتل في الانصار. ل صلى عليه وسلم من وبدأ يردهم في معه. بدا القتل في الانصار النبي صلى الله عليه وسلم امر ا ل ص ح ا ب ة المعاه ل ي ي ص ع د و ا الجبل ق ا ل ا ي ص ع د و ا على الجبل لان الجبل صعب س ع و د ة ف ب د أ و ا ا ل ص ح ا ب ة يصعدون الجبل النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا ن يصعد الجبل ما استطاع مع الدم ا ل ل ي نزل م ن ه والضعف ا لاصابه ل ي ما يقدر يصعد الجبل فهنا ابو طلحه نزل قال اصعد على ظهري ا رسول الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يصعد على ظهره اذ استطاع ا ابي بن خ ا ل ف أن يخترق الحصار، ان ل ح ص ا ر يخترق الدفاع ا ل ل ي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ووصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ابو طلحه ة ترى كنت النبي ا صلى ل ل ع ل يريد ه وسلم ي ان يدفع ابي ا بن خلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه اتركه لي وكلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ن ظ ر يا محمد الى هذا الفرس والله لاقتلنك لا عليه فكان ا الله ل صلى عليه وسلم ن ب ي يرد ويقول اقتلك بل انا على ي ه الله. ان شاء الله فكان ل ع هذا الفرس في ذلك اليوم جاء ابوي بن خلف كله حديد ما يرى منه شيء مغطي ر أ س ه بالحديد مغطي صدر ه وظهر ه بالحديد مغطي ارجل ه بالحديد ليس فيه اي شيء ظاهر من جسمه الا طرف رقبته ما بين ا ل خ و ذ ة وما بين حديد الصدر فقط هذا الطرف مبين والباقي كله مغطى فالذي يريد ان يصيب ه يصيب ه في هذا المكان فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم ق اتركوه ل لي فهنا ابو ط ل ح ة وعلي بن ابي طالب وابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر كانوا حوله يقول ف تركنا ع د ن ت النبي صلى الله عليه وسلم اعطيناه رمح يقول علي مع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يقول فهز الرمح هزه ا ا من قوة ل ة ي تنافضنا منها ثم من ضرب ابي ا بن خلف ضربه فاصابه في هذا المكان المكشوف عند ا لكنه ق د ر ة صلى الله عليه وسلم. ل ما هو وقت جرح قاتل هذا طرف ا ل ر ق ب ة ليس وسط ا ل ر ق ب ة لكن من ش د ة ا ل ض ر ب ة سقط ابي ا بن خلف من الفرس وتدحرج ع د ة مرات وفر و ر ك ب قال قتلني محمد وصل الى الكفار الذين تجمعوا خارج المعسكر قال قتلني محمد كشفوا عنه ما لقوا الا جرح خدش قالوا هذا الجرح ما、يقتل. يا ق ت ل ي ابي هذا الجرح ما يقتل قال والله لو بصق علي ه لقتلني من خوفه وفعلا مات ابي بن خلف من مات هذا الجرح. مات من هذا الجرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موته قال اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه يصل الامر ان يقتل النبي نفسه فهذا من اشد الناس بغدا عند الله عز وجل ابي بن خلف النبي صلى الله صلى عليه وسلم رجع م ر ة اخرى الى ا ل ص خ ر ة هنا صعد على ظهر ا ب و طلحه ة صعد على ظ ر ابو ط ل ح ة لان كانت ص خ ر ة ع ا ل ي ة صخرة عالية في هذا المكان من الجبل وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل صعد معه ا ل ذ ك ر وصعد معه عمر فاهتز الجبل. اهتز الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ث ب ت احد اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيد وفي ر و ا ي ة شهيدين كان معهم عثمان يقولون فثبت احد م ر ة اخرى ب د أ ا ل ص ح ا ب ة يتجمعون عند الجبل وصعد ب د أ و ا ي و ن الجبل الان ارض فالان م ر الجبل تجمعوا عند الجبل. فالان عند صاروا فوق الجبل خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ايضا مازال م س ي ط ر على ارض ا ل م ع ر ك ة متماسك. الآن متفرقين. ما عدا ما الكفار الان عدا ما عدا خالد. ف خ ا لما ل ر أ ى اللواء على الجبل توجه نحو الجبل الان اللواء مازال قائم لابد من اسقاط اللواء فتوجه نحو الجبل حاول يصعد ب الجبل خيول تصعد الجبل ما تستطيع فحاولوا ي ق ت ح م ن ل ل ج ب مشات يقتحمون الجبل حتى يقضوا على هذه القوه ة الآن جيش يحاول صعود الجبل والرسول ا صلى ل ل جيش صعود عليه معاقدة بعدهم وسلم قليل من أصحاب الذين وصل إلى المدينة الوقت وباقي في هذا فروا فروا من ما أصحاب فالنبي ذ ي ق و ا ا مع ل ن ب صلى الله عليه وسلم على ل ا ج ب ل و ب د أ الهجوم من خالد الان آ ن على ل ل خالد ل ج ب ايش هرود آ والذين م على ه وهاجمين جيش متناسف منظم ع الجبل فالصحابة وقعوا في يفعلو فالنبي فداك وقعوا ما الله عليه وسلم قال ايتوني بنبالكم جابوا النبال اللهم جمعواها قالوا اينا بووققاص قال ارمي يا قالوا يا رسول الله ايش صلى عليه وسلم رسول قال حيرة، بن هابي يستطعون سعد سعد سعد سعد شيء ارمي جيش قال ارمي يا سعد. فداك وامي ارمي موجود أن كأن ف أ خ ذ سعد النبل فضرب أ و ل سهم ف أ ص ا ب واحد منهم فقتله فقال ارمي يا سعد ف د ا ك أ ب ي وأمي فأخذ السهم م ر ة ث ا ن ي ة فضرب الثاني فقتله قال ارمي يا سعد فضرب الثالثه فقتل الثالث كل غميه واحد فلما راى الكفار ذلك انسحب كل سهم قتيل ايش سيعمل فينا هذا فانسحب خالد هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين أ ن سعد كان يرمي هذا الرمي ف أ ن ق ذ المسلمين في ذلك اليوم